الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هاجي له الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتف الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها ونفت منهما رجالا كثيرا ونساءا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 اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وصير الهديه الي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصفته وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يضع أيها الأخوة العزاء هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة المعالج فأعيروني للقلوب والأصناع والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يأخذ القرآن بنصيته إلى الجنة ولا يجعلنا ممن يزد به في قفاه إلى النار إنه ولي ذلك ومعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين الذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان دعاء ربهم تغيير بمنون الذين لهم خيرا دين حال يوم الدين الا على أو ما ملكت عيمانهم فانهم غير ملونين كمن لتغراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماماتهم على صلاتهم يحافظون بتأتي في اللغة بعد فوقت بتأتي من اسمها لمح الاصل عندما يقول دخل العباس او دخل السعيد السعيد هذا اسمه ليس بصدر فلا يشترط من كرمه انه يحمل اسم هالسعيد انه يدخل سعيدا وربما دخل باقيها القالة كلام اللي في السعيد دي تصمع يا شباب شو لمحة وربما أتت زائدة لازمة لا أستطيع أن أستغني عنها مثل ألف واللام الموجودة في الآن وربما تأتي زائدة غير لازمة مثل جاء المحمد جاء الجابد وفي دولة الكويت نجد أنهم يتسمون بهذا الجادر الأحمد والصلاح الكادر الكادر هذه تسمى زائدة غير لازمة وتأتي الألف واللام للاستغراق والشمول كما الألف في الألف واللام الموجودة في القرية والتوارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الالف علام هنا للشمول والاستغرار ولها استعمالات عبيدة جدا جدا وأنا أحيلك يا اخي الحديث على الكتاب الذي لا يستغني عنه طالب العلم المرسوم يبغني اللذيب يبغني شامل انصار رحمه الله تعالى أنا أمستغلبها أحسن معها بالعهديه هي ما تعرف عليها صلاه التجي واجد وجوء وجهك يا سيده سيرتنا لك ايش في؟ الله يدعي لي انا واخد الولده النهارده ورايح اعمل اعمل لها غسوط في المستشفى فادعي ثم اقابلك في نفس اليوم في صلاه العشاء مع وجود صحبة نحن كنا في صلاة الفجر انا وانت فقط عندما قالت في صلاة الاشياء كان معنا زيد وعمر واحمد وسعيد وفلان وفلان فاقول لك ماذا حدث في المشرار عملت ايه في المشرار الالف والله هنا العهد بين يرينك الالف والله هنا عهد عليه على فحوصات الوالدة. فهذا عهد في ذهن. كما قال عز وجل ان ارسلنا الى فدعون رسولا. ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فدعون رسولا. فعصى فدعون الرسول. فالالف والام هنا على موسى عليه السلام. الالف والام مش هناخلص منه. انا بقول يرجع الى مغني اللبيب فهو كتاب نافع لا يستغني عنه طالب العلم من جمره رحمه الله تعالى لماذا لم تفسر بالقران قال النفت المغني قال الف البخري الالف واللام هنا يا ما ترى ما ان هل هي زائده لازمه ام زائده غير لازمه ام عهدية ام تدل على استغرق والشمول تمام احسنتم مارك الله فيكم صحيحا فلا تدل على استغرق والشمول يعني ايه يعني جنس الإنسان كله الله عز وجل فطره على تلك الصددين قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوع اختلف أهل العلم اختلافا كثيرا في معنى الهلع إلى أن وجدوا أن الذي حصر الهلع هو الله عز وجل فقال إذا مسه الشر جزوعا فإذا مَسَّهُ الخير مَنُوْعَ فَلَمَّا قال إِلَّا الْمُسَلِّينَ ذَهَمُوا إِلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعَ إِلَى أَنَّهُ الْكَافِرِ واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابه خير شكر أما هذا الإنسان إذا نستفش الخير منع وإذا أصابه ضر صبر سكان خيرا له أما هذا إذا أصابه الضر جزع واستدلوا على ذلك أيضا بتكثير تلك الصلاة لأن الله عز وجل قال إلا المصلي ومسأل التكثير تلك الصلاة من المعارك في عندما معاشر المسلمين بين علمائنا معارك سديدة في عدة الأمور منها حكم تارك الصلاة كسلا لا أتكلم عن تاركها بحودة وحكم إخراج زكاة الفطري في رمضان مالا وحكم النقال أنه هو واجد من سنة تجد أن كل فريق يدلي بدلوه بأدلة شديدة جدا جدا جدا حتى يقف بتلك الأدلة أمام الفريق الأرض فقام الفريق الأول الذي يكفر تارك الصلاة بعدة أدلة فقالوا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر استدلوا على ذلك لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصار ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم آتي إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحذق عليهم بيوتهم النار فإذا كان النبي أراد أن يحذق بيوته ناس يصلون في بيوته ويتخلف عن الجماعة فما حكمه صلى الله عليه وصحبه وسلم تحتارك الجماعة أساسا ومن اقوى ما استدله بك ان الله عز وجل يقول للملائكة يوم القيامة عن بعضها اهل النار فاخرجوا من النار من وجب في قلبه مثقال ذرة من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال شعيرة من ايمان مثقال حبة خردل من ايمان مثقال حبة خردل من ايمان وتعالى وانا لما ان نعرفهم وقد امتحي شروف اي صاروا حماما فقال انني حرمت على النار ان تأكل مواضع السبط معنى ذلك انهم ان لم يصلوا لم يظهر لهم سينة على جباههم وعلى ركبهم وعلى اطراف اصابع اقدامهم وأن الله عز وجل لم يعطي أحداً أبداً عذرا في طرق السنة هذه أدلة مختصرة جداً ثم استدلت فريق الثاني بحديث واحد لا نستطيع أن نقدم غير يديه ولا أنه وهو يخرج الله عز وجل من الناد يوم القيامة قوماً لم يعملوا صيراً قط لم يعملوا صيراً قط وأن هناك في الحقيقة ليس هناك في الحقيقة تارك الصلاة تارك الصلاة المصر على تركها تارك الصلاة كسلا المصر على تركها هذا الجكال الجاحد أنتم تتكلمون عن يتركها تكاسلا وتهاولا وهذا غير موجود لأننا نجد أنه إذا اقترر لمعاد امتحانه صلى أسبوعا إذا دخل عليه رمضان صلى أسبوعا إن مات أبوه صلى عليه وبكى وصلى أسبوعا إن مرض عاهد الله عز وجل أن يصلي وأن لا يترك الصلاة فيأخذ مثلا شهر أو شهريا وهكذا فهو يصلي ويترك فهذه مسألة من المعارك كما قلت لحضراتكم والراجح في معنى قوله تعالى إن الإنسان جنس بني آدم كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر جنس الإنسان نفسه كله في خسر ثم استسمى الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصطف وهذا ما ذهب إلي الإيمان الطاهر بن عشور في كتاب التحليل والتنويض وهذا ما أميل إليه يعني معنى الكلام أن الإنسان كل الإنسان قد يكون كافرا وقد يكون مسلما يا مولانا ما بيصلي نعم بيصلي ولكن لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرها الله عز وجل كاملة في سورة المعارك لأننا نجد من بين المسلمين من لا يظلم ونجد من بين المسلمين من فعلا إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوع معنا رجالا ولا نمتوف وانمت واسمعت. ولو انمت واسمعت. عشان كده على درس جمل ادنية. ماشي? انتو عرفتوا ليه? لقد نسيت الدفس كمانا بالله. فسمحون يعني. ان الانسان خلق خلوعا. ذكر بعض اهل اللغة ان العرب تسني الناقف يا مولانا بارك الله فيك قاب الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين نور فيها والتي لم تموت في منامها فماذا تصمع رسالة بميت مفيش لا رسالة ولا منبه ولا مجيل ولا ولا إخلاص يعني حيل بيننا وبين الثواب لمعاصرنا فنسأل الله عز وجل أن يغطب لنا لكن ان شاء الله انا اعوض يا شباب ان شاء الله سبحون اعمل ان شاء الله انا بس الاثنين ده ولكن تجاوزوا عما يتجاوزوا الله عز وجل عنه لمن حسن تزعين مني نظرتنا فيك يا رب قالت العرب عن الناقه الخفيف السريعه ناقه الهواعه ناقه الهواعه فقالوا ان الانسان خلق هلوعه اي ضعيف في ناحيه امساك نفسه عند الشر وعند الخير الذي يحدث له عند الشر يجزع وما الذي يحدث له عند الخير يمنع يعني ايه يعني خفيف والخفه دي مصيبه كبيره جدا جدا جدا انت اذا بكى ولدك قلبنك من العمر سنه بتقول له اسكت بدل ما يغلى كبرجل مسلوخ اسكت بدل ما يخطط في وسط النهر فيسقط ليه ضعيف العقل إذا بلغ هذا الطفل بعدما كان سنة بلغ أمام لها الشباب وصارة شاء الله في الحديثة العشرين وإساء الأدب متقدرش تقول له والله أنا هجيب لك أبو رجلي مسلوخة ولا همعرفش هجيب لك مين ولا هحطك في قط لا لا, لا خلاص الكلام بلعت عليه أنت تستطيع أن تضحك عليه لضعف عقل فذلك يستطيع الشيطان أن يضحك على أي انسان لخفة عقله لو أنني قلت أنني أملك تلك الأهرامات وورزت نهر النيل عن أبي هل يصدقني أحد ليه لهذا لا تصدقون ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ونادى ف... نفس الكلام اللي أنا قلت ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر طيب هو المصر كلها وأنا قلت الأهرامات بس يعني أنت سبقتلت علي الأهرامات وهذه الأنهار لأنه لم نهرين الواحد كان عدة أنهار في المصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيه نفس السخرية من المجرمين التي تنصب على الصالحين يصف موسى عليه السلام بالمهانة بالوضاع بالفقد ليه؟ ملتحي إرهاي متطرف أصولي فقير لا يملك في فمه إلا السواك نفس القصة أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهِمٍ أَوْ جَاءَ مَعُهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنٍ فَاسْتَخَذْتَ قَوْبَهِ لضعف عقولهم ولقلة استنساكهم بالحق أطاعوه بالفعل التي تفيد الترتيب والتعقيد فأطاعوه لأنهم كانوا قوماً فاسقين فعندما يجلس الوحي دورهم أمام فيلم مثلاً وولوله ده الراجل ده يطير فيلم معرفش في صور ماله وال... واش عارف ال... الحاجات ده بتعمل ايه وقلد بتعمل وهو يصدق ضحق عليه الشيطان وهذا نحن من الله عز وجل النبي فقال فاصبت ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فقصر الانسان انه خفيف العقل لا صبر له ولا يقيم عنده ما الذي يجعلك تزداد في الصبر واليقيم الصلاة فبدأ الله عز وجل بها وختم الله عز وجل بها فبدأ بها فقال إلا المصلين ثم ختم الكلام بقوله والذين هم على صلاتهم دائمون إذا تلك المقدمة من أخطر المقدمات التي تبين عظم مكانة الصلاة عند الله تبارك أفعال نحن نزكي في سنتنا مرة واحدة زكاة الفطر فقط ومن امتلك مالا زكى عن ماله ومن لم يمتلك فلفه يذر عند الله تبارك في الصيام نصوم صهرا واحدا في العام ومن مرض أو سافر وضع الله عز وجل عنه الصوت والحد مرة واحدة في العمر ومن افتقر أو مرض وضع الله عز وجل عنه الحد فلم يتبقى لنا في الحقيقة من أركان الإسلام التي يواضح عليها العبد بلا الصلاة فقال عز وجل إن الإنسان أريد يبقى جنس الإنسان سواء كان من المسلمين او من الكافرين صرط هلوع يعني ايه يعني متسرع خفيف العقل كالفراشه اللي احنا بنضحك عليه في الظلمه فرات له جهاز له لون في الصخور يسمى الصاعق وهي لخفتها وبحاله عقلها بتطير بطريقه غير متناسقه لا يخبط الضوء فتنوت إن الإنسان فلق هلوع ما معنى الهلع إذا مسه الشر جزوع يجزع والجزع, والجزع يتولد من العجز وما هو العجز ضعف الصدر وما هو العجز ضعف الصدر يرجع كذا الكتاب عدة الصمدرين الشاكرين اللي القيم سوف تقرأ فيه كلاما نفيسا جدا عندما يموت ولد العبد تجد أنه يحمله بين يديه وتدمع عيناه ويقوم بتغسيله وتكسينه والصلاة عليه ثم يتثنه بيده ولا يزيد عن قوله إن لله وإنا إليه راجعون لله ما أخد وله ما أعطى وكل شيء عندهم بمقدار اللهم أجلني في مصيبتي واخرصي خيرا منه هذا رجل فدته الله عز وجل في المصيبة وآخر يشق الجيب ويلطم الخد ويدعو بالويل والثمور ويدعو دعو الجاهلية بل رجل دي نزل من بيته وكان قد انتلك سيارة بمليون جنيه فنازل من بيته يوما فلم يجد السيارة فأصيب بجلطة في الحال ورجل اخر فقد مليون جنيه البورصة فقاتل نفسه الجزع هو ضعف الصدر عند وقوع المصيبة وما اعطي احد العطاء خيرا ولا اوسعا والصدر ايه الفلوس دي بتاعتك او فتعت هل جئت وانت نازل من بط يومك ها؟ أقول لك يا بتاعتك هل تملكها؟ أو الله أو الله بتاعتك باسم البنك هل أتيت بها حال نزولك من بطن أمك؟ الجواب لا هل ستأخذها عند دخولك للقرب؟ عن الجواب لا يعني بتاعتك إنما أنت مستقلقا فيها فالله عز وجل هو الذي أعطى والله عز وجل هو الذي قدر المصيبة جرى صدرك وما حرمك إلا ليعطيك وما حرمك إلا لعطيك صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التفسير عن نبي الله عليه وصحبه وسلم أنه قال لو كانت الدنيا تساوية عند الله جناح وعوضة ناسق منها بتافر شرب ثمان. فهي لهوانها على الله عز وجل يعطيها لمن أحب ولمن لا يحب تاني إن الإنسان خلق هلوع يرفع الصوت ويفكي ويلطم ويدعو بالويل والثمور وربما أصيب بالهموم والأنكاد من جراء تلك المصائف نسأل الله عز وجل أن يحفظنا, أن يحفظنا وهي الله إن الإنسان خلق هلوعا والهلع يمصد على العرب الخير والشر إذا مسف الشر جزوع لا يتحمل البلاء نتذكر من حوالي 5-10 سنة في ايام معينة كده تم القبض على اثنين بسبب اللحيات هنا ايام ما كانت اللحية مشكلة في مصر وعضوا يومين تاته كده في مكان معين أما الأول فثبته الله عز وجل ودعا أن يفرج الله الكرد الثاني لم يجد شيء يزيل به لحياته في السجن إلا النار في جماعة مدخنين استرث منه وقام بحرقها حتى يتنصى الميده سبحان الله يخرج الأول ويمكو الثاني تجزع. وله آلاف آلاف آلاف الأمثل إن الإنسان خلق غلوعة إذا نسه الشر جزوعة ثم عند نزول الخير والعياد بالله يمنع حق الله عز وجل فيه وناجع حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الذي طال فيه كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر أقرع وأبرص وأعمى عارفين الحديث لا شباب هذا الحديث يوضف لكم بالنسبة لحالة الأقرع والأبرص ما معنى وإذا مسه الخير منوع إذا أتاه الله عز وجل نعمة قال انما أوتيته على علم عمي بل هي فتنة إنما ورفته كابرا إنما ورفته هذا المال كابرا عنك أفر ينسى نعمة الله عز وجل كما قال عز وجل عن صاحب الجنة في سورة الكهف قال ما اظن أن تريد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمه ولا ارد ولا ان لو حصل يعني ولا ارد الى ربي لاجدن خيرا منها مقلبا وقال الله عز وجل واذا قيل لهم امنوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله اطعم ان أنتم إلا في ظلالنا عاثم الله عز وجل وإياكم من الطرف والمطرفين ومن الميل للنعمة إنه هو بيستند على النعمة حتى قالت امرأة قالت لو وقعت على مالي للمست الثمان وقال اخر لو لمسنا وقفت على مالي لرأيت من القاهرة جوهانس بيرد جوهانس بيرد عاصم من جنوب افريقيا وليس العجب في كثرة ماله انما العجب في معرفته بمدينة جوهانس بيرد لانه اجهل من حمال اهل ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوع وإذا مسته الخير منوع فما المخرج يا رب من استثنيت يا رب العالمين قال إلا المصلين كما رالنا يا رب مصلي ونحن من أهل الهلع والجزع والمن نركع ونسكت بين يديك يا رب العالمين ويزداد خوفنا وحزننا لأننا لم نحقق الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إنا نصلي بأنسنة غابت عنها القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم البسلمون الآن في مجالف الأرض ومغاربها إلا من رحم الله إلا من رحم الله يصلي ويدندن بالفاتحة ولا يعلم ما المقصود من ورائه يسبح باسمه العظيم في الركوع ولا يعلم معنى العظيم يستد على سبعة أعظم ويسبح باسم ربيه الأعلى ولا, يعني ولا يفهم معنى العلوف وفي وصلي فقط هو أبعد الناس عن الشريعة أبعد ما يكون عن الشريعة كنت في العمرة في رمضان وتعرفت على رجل من أهل نصر يقول لي بفضل الله عز وجل تقريبا من سنة 82 ما غاب عني الحج والغمرة دايما ما في السنة فاتت إما حجي إما غمرة وهناك الكثير من السنوات جرع الله عز وجل لي بين الحج والغمرة وطالت صداقتنا وكان فيما قال ليه وطبعا بيحفظ على الصلاة ويصل الفجر وبيطلع لله وبيتصدق وبيعمل وبيسوي كل ده كلام جميل كل ده خاص بالشعائز الناحية الثانية من الدين بقى الشرائح اتى اليه رجل دين يريد ان يزورج ابنته فسمع به خيراً اترق العريس الباب على هذا الرجل وفتح له الباب وخوجئ بالمصيبه العظيمه جدا جدا جدا مع ان العريس ده طبيب النور بتاعنا انتوا عملت ايه يا عم الحاج قال جلست معه قلت له سمبلان انا كنت عارف ان انت مفتهم وما كنتش وافقت اساسا ان انا اجي ان انا عشان بنت فخلت في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في ناس في, في التجارة يا شريب هم يحافظون على الحج والعمرة وبينزل في فنة دي خمس وبيطلع لله وبيتبح في العيد و... وكل الكلام ده أما إذا تعرضت الشريعة مع مصلحة في قدم المصفح عن الشريعة ان الانسان خلق ملوعة اذا نسه الشر جزوعة وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ بس أي مصلي نعفاهم الله عز وجل بصفتين عظيمتين في أوائل الآيات وفي أخرى في الأوائل قال الذين هم على صلاتهم دائمون وفي الأخيرة قال والذين هم على صلاتهم يحافظون هل هناك فرق يا شباب ولا مفيش فرق هل هناك فرق في المعنى بين قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون وبين قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون أم هو نفس المعنى هناك فارق طبعا هناك فارق والله اعلم ان من فقه الرجل ان يقول لما لا يعلم الله اعلم ان من فقه الرجل ان يقول لما لا يعلم الله اعلم كما تعلمنا من شيء فينا الصالح الله اعلم نصف العلم, الله أعلم نصف العلم. طيب. يحافظون اكثر قوة الحفاظ عليها في آدائها فقطينها وشروطها يعني هو دواب طيب دواب قريب شوف في راجل دواهرج هذا الراجل حد يعرف وظيفة طغير في اللغة العربية دواهرج ده ماذا نسميه؟ اسمه الصيرفي الذي يستطيع ان يحدد اه الدينار الجيد من الدينار الغير جيد هذا الرجل الصيرفي له مهارة عظيمة جدا جدا جدا في نقد المال هذا الرجل له خضرة عظيمة جدا جدا جدا في نقد المال. يستطيع بعينيه فقط كذا ان يفرق بين البهرج وبين الصحيح ولكنه لا يأتي الى عمله في المعاد المحدد يأتي متأخرا ويمشي مبكرا ولا يحترم رئيسه في العمل وسيء الادة دافة يحافظ على العمل ام دائم في العمل يعني هو بيقصد هنا في ايه التفسير اللي بيني وهو قصره في جانب المحافظة لانه على خضرة كثيرة جدا جدا في النقد شاطر في مسألة الدهب والفضة و... و... والكلام ده لكن هو مرتدي نقول له يا مولانا العمل من الساعة 9 على السوق 5 يجي من الساعة 12 مثلا يا عم ايه مش 5؟ ايه مش 4 المفروض حضرتك مثلا تقعد تخلص مثلا فترة معينة كده من الاتهم لازم ما يعملهاش ولكن لا نحن لا نشكه في خراته ولا نشكه في مكاناته في العمل هذا دائم في العمل غير محافظ على العمل زميله يأتي في المعاد المحدد تماما ولا اقول يمشي في المعاد المحدد كلا بل انه يتأخر في العمل ومؤدع ويحب رؤساء ويقدر زملاء بس الاسخ خائب هم يدحق عليه لا يستطيعوا ان يحوز نفس خبرة الاول فهذا دائم المحافظ المعنى ده من فوق شرد المعنى ده ما انت كده ايديباتك والله صح ان شاء الله عليكم المعنى ده ما سم فانا ببما قام واحد مننا وصلنا الفجرة في جماعة مش كده وبس واما الناس وصلنا بصورة قاضي وهو على علم بالتجريد وبالمخارج والقراءات السبع والعشر الصورة والكبر وخشع فيها خشوعا عظيما وبكى وابكى الناس ده حاجة جميلة جدا لا مش جميلة ليه لانه لا يصلي الفجرة في العام الا مرة واحدة ساي ده صلي فقاف ده انا نفسي بكيت وراءه طيب ان شاء الله على صوته وعلى مخرجه وعلى احكامه وعلى تجويده وعلى كا... ماشي. كل ده زي الفل وممكن كمان يقعد بعد, بعد الصلاة يشرح لك صورة قفل من اولها الى اخرها هذا دائم و غير محفظ يقول لأ صل... يصلي الفجر مرة واحدة في الشغل او يصلي الفجر مرة واحدة في العالم وهذا عندنا من المقصرين العادية فعندما يقول ربي تبارك وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون استدل العلماء على قول أهل الفقه أن الماء الدائم الذي لا يشده هو يحمل معنى الماء الساكن أي أن الذين إلا الذين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أي الذين على الخشوع فيه ويصلي بقلب وبلسان إذا ركع لا مش نادف ركون دائم الخشوع قال الله تعالى قال الله تعالى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فمعنى الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يعني خَاشِعُونَ ولكن ليس معنى أنه يخشع أنه يصلي صلاةً وحدةً في اليوم أو يصلي جماعتين في اليوم أو يؤم الناس مرة في الشهر لا قال صلى الله عليه وسلم وانترك صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله وقال صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يصلي الصبح بعدما طلعت الشمس ذلك رجل بال الشيطان في أدنه حتى لو كان من الدهين حتى لو كان من الدهين إلا المصلين الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ تعبتَ يا كده النهاردة نحن على ساعة هو. لشغاب ولا كلاه كده انا مفهمش اتقيم طيب نكمل يعني بني بسهوك ان عشرة دقائق ان شاء الله والذين فيه اموالي حق معلوم المال يخرج منه حقان حق معلوم فرضات الله عز وجل عليك وحق غير معلوم ندفك الله عز وجل اليك اما الحق المعلوم فهو الزكاة اذا حال على مالك الحوف يعني مرت عليه سنة عجرية كاملة هذا الشرط الأول الشرط الثاني بلغ النصاب وهو أن تستطيع ان تشتري به ما قيمته 85 جرام دهب عارة 24 فقد أوجب الله عز وجل عليك زكاة بمقدار 2.5 ده معلوم في زكاة البقر كذا في الإبل كذا قال الله سبحانه سلم ليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمسة أواسة صدقة في زكاة البقر كذا في الإبل كذا في الهنم كذا في المال كذا في عروض التجارة كذا ده اسم حق يا شباب. حق معلوم أما الحق الثاني الذي هو بخلاف الزكاة فهو صدقة فهو المراد في طريق تعالى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة الماريات حق للسائل والمحروم أما في سورة المعارج وصف هذا الحق بكونه يا شباب بكونيه معلوم بكونيه معلوم هذا الحق يخرج لاثنين لرجل جاء إليك ولرجل ذهبت إليك أما الذي أتى إليك فهو السائل الذي طرق عليك الباب أو الذي اتصل على هاتفك أو الذي أرسل إليك رسالة مفادها إنني سائل فأعطيني أيما كان أيما كان يسأله الصدقة لفقره لحاجاته لكذا لكذا وصل به الحال إلى أنه لا يستطيع أن يصبر على الفقر أكثر من هذا فبيسأل الناس فبيسأل الناس طب يا مولانا ممكن يكون غير محتاج من نجدعه كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كثير المال كثير الغلمان يعني كان عنده عديد كثير فكان إذا صلى أتى بجواره أحد الغلمان وصلى وأطال الصلاة وذكر فلما ينصرف عبد الله بن عمر من الصلاة ينظر إليه ويقول ما اسمك يقول كذا أين تعمل أعمل في كذا يقول اذهب فانت حر لوجه الله فاخبر هذا الغلام زملائه فلنذهب يقوم بنفس القصه هي اللي جنب عبد الله بن عمر ويبكي ويحيط له دمعتين وانت اسمك اين تعمل ام تحر لوجه الله واحد ياك فيعطيه نعم فقالوا يا انا الرحمن انهم يخدعونك قال من خدعنا لله خدعنا كلمه جميله جدا قال من خدعنا لله خدعنا وضيخت عليا علشان اعتقو انا اعتقو ليس لنفسي انما لله تعالى فبطل انا ياتي إليك احد محترف التسوق وقال لك اديني حاجه لله اعطيه تقول لي ما احنا اديه ولا 1 جنيه لو 1 ريال لو لو جنيه اي شيء كانما تقع الصدقه في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير يبقى السائل بنوعية بسواء كان مستحق او غير مستحق بسواء كان مستحق او غير مستحق ده السائل المحروم هو الذي علمتها له ولا يسألون الناس الحافة الحافة يعني الحاحة يصريكي ممكن يقضي على المي بقول لك دين حيا لله ادينا اي حاجة لزكا انا في زيت زيت طيب ديني زيت زيت سكر حط رفي الشاي ريف ده بيسأل الناس العزو الله اما المحروم لا يعرف الناس ولكن من الله عز وجل عليك وعليمت حالا فهذا يستحق قال الله تعالى على الاسمائك الثمانية انما الصدقات للفخراء والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه يعني ايه يعني انتهى من طعام الغذاء وفعلا يعني ثم يقول عشان عليك يا رب يعني يا مولانا يعني اقسم يملك الوجبه بعد الوجبه مش عنده خزيم وفطات اكل زور بالدلاجه لا, لا هو يملك الوجبة بعد الوجبه ان اكل ان اكل طعام افطار لا يملك غذاء لا بالفقر ان مصارفاته للفقر والمساكين هل مسكين من اسكنه حاله يعني ربما يكون موظف يحصل على 2000 جنيه وعند خمس اولاد يدفعوا مصاريف براسة ومصاريف بروس وطعام وشراب وماء ونور مع انه فيقطع بس هتدفع برد هتدفع وكفرادة وغز وكذا وكذا فهو محتاج لاربعة الاف هو بياخد الفين هذا يستحق الصدق انما الصدقات لنفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين فرغوا انخزهم لجمع الزكاة هذا يختطع له قراتب من الزكوات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وبعد كده مين يا شباب والمؤلفه قلوبهم الذين نتالف بقلوبهم حتى يتثبت الايمان في قلوبهم ذلت في السيره في فتح مكه تجد ان النبيه فاهم اثنين انا بعزائي اعطى اقرض خالص ليه هو لسه الاسلام جديد يعفو الله عز وجل على حرفين أصر الله خير وطمنا بك لا نديلهم باطلهم ونقف في جوالهم ده مؤلف قلوبهم إلى أن يتثبت الإيمان في قلوبهم هو ينفق ويأتي بالمال والمؤلفة قلوبهم والغارمين هم أصحاب الديون الذين ازدادت عليهم الديون بطريقة لن يستطيعوا أبدا سدادها هذا نقد في جواله ونقتضع له من أموالي الصدقة والمؤلفة قلوبهم والغاربين وفي سبيل الله هي سبيل الخير لسيما الجهاد والانفاق علي, على أولادهم الانفاق على أمور الجهاد تجريز غازيا يقرد في سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله هذا يجمعهم قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحبور انا اكتغل هذا القطر مع انني كنت يعني مجهز للآية 35 ولكن انسحن بصوت الوقت بين ايتين ناسين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولكم حسن الأوبة بين يديه وصف عنا يوم الورود عليه فإنه لكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وأنا أعتذر واعتبارا شديدا شديدا عنه عدم ان اضغط في محاضرة يوم الاثنين الماضي على وعد على وعد بان ردها اليكم هنا الكرام فضر الله عز وجل ان يباعد بيني وفين بلدي وفيني وفيني اولادي وفيني وفيني من بدي وفيني حضراتكم من حافظ على هذه المجالس استماع لم يتغير مره لم يتغير مره سوف ارسل لدي تلك الاجازه المظومه او او مني عن شيء عن شيء يعني عن شيء الى مالك الى سندي الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك البخاري ووثيق الكتب تمام اراد هذا فنحن على استعدادي ولا تنسوا الضعاء لنا دارك الله فيكم أن يبدنا إلى مصر سالمين وآلمين مجزاك الله عني خير مجزاك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آيان في وصحبه الإجازة إن شاء الله طيب نشأ خلاص رحوا يا مولاني مجرد 재미, ba mktde. filtRAa 9